بُوكتو. 88. ثمانية وسبعون. ثمانية وسبعون. فيشيشن ايك. الصفات واحد. الصفات واحد. ايك بودهي ستي. امرأة كبيرة السن امرأة كبيرة السن ايك موتي ستري امرأة سمينة امرأة سمينة ايك جياسو ستري امرأة فضولية امرأة فضولية ايك ناي غالي سيارة جديدة. سيارة جديدة. إيك أधقق تجس غادي. سيارة سريعة. سيارة سريعة. إيك أرام دايي غادي. سيارة مريحة. سيارة مريحة. إيك نيلا كابلا. सऊबुन अजरख सऊब अजरख एक लाल कपड़ा सऊबुन अहमर सऊब अहमर एक हरा कपड़ा सऊबुन अखदर सऊब अखदर काला बैग शयद सऊदा संततियद सऊदा भूरा बैग शयदिया सफेद बैग शयद शत बैद अच्छे लोग नुतफा ने لطفاء ونمر لوغ ناس مهذبون ناس مهذبون دل تشاس لوغ ناس مهمون ناس مهمون प्यारे बच्चे اطفال محبوبون اطفال محبوبون دheet batche atfal waqihun atfal waqihun bahadur batche atfal mu'addabun atfal mu'addabun